بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا علي صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفيا قال رب إني وهل العظم من اشعل الراس شيبا واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعاءك ربي شفيا واني خفت الموارى من ورائي وكانت مراتي عاقرا فهب لي من جنك عليا يرسني ويرث جعلوا رب رضيا يا زكريا إلا نمشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سنيا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد لذغت من الكبر عتيا قال كذلك قال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 وَبِأَوْحَاهُ إِلَيَّ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا يَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِّنْ عِندِنَا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 فَتَخَرَّجَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لها بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك ظلاما زكيا قالت أنا يكونني ظلام ولم يمسسني بشرا ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله كان أمرا مقضيا فحملته فانتبثت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناتاها من تحتها قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جريا فكلي واشربي وقري عينا فإما تغنني البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما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 سوريا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مظهرا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعل لي جبارا شفيا والسلام علي يوم وردت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أي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 أرض ومن عليها إنا نحن نريث الأرض ومن عليها وإلينا قد لي من العلم ما لم يدتك فاتبعني أهدك سراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاق أن يمسك من الرحمن يا من الرحمن للشيطان وريا قال أغاغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني بريا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي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 ورهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب الموسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا ورهبنا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 إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين ألعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذنبين الرَّحِيمِ وَإِرْثَاه إِلَى وَمِنْ مَنْ دَيْلَا وَجِتَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة ولا يذنبون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إنه بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلبنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات وما بينهما فاعبدوا واصطبر لعبادته هل تعلمونه سبيا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا شيئا فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحقرنهم حول جهنم مجثيا ثم لننسعن من كل شيعة أيوم يوم على الرحمان عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صنيا وإن منكم إلا غاردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جتيا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا الْمُكَفِّرُونَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ فَرِيقٍ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ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 فَأَشْرَعَ لَهُمْ فَنَمَا هُوَ شَرُّهُمْ لَمَّا كَانُوا وَأَضْعَفُ جُندًا وَيُزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ ربك ثوابا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 وَنَرَى مَا يَقُولُ وَيَخِينَا فَارْتَدَّا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّن يَكُونُوا هُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَفْكُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَقُولُونَ عَلَيْهِمْ ضِبْتًا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ حَمَّلِ مَوْقِدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَئِذَا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا فَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شيئا إدا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 وقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به لتبشر به المتقين وتنذر به قوما مدى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم